بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر